Bye. بي فرغن انور ايدي حسني ولما يواس ولما يواس سي فرغ ايدي فرغن انور حسني ولما يواس ولما يواس شبو داردي صوب النغيه ومي فاريق النورات سويه ما سنت فرغي دي فارغين دي فارغان انا وري دي حسني ولما يواس لي ولما يواس شبوا ضردي صوا النغيه ومي بريق النوارات السوعي الناس نوارات السوعي الناس لي غي عقبد السوق ده فالخيره لي عامرن لي غي عقبد السوق ذا حرق بين الخدمه لي الماضيين عني الخيرا ننزيه فك يخلا وخام مرسوق البركة جام غارانا عني الخيرا ننزيه فك يخلا وخام مرسوق البركة جام غارانا هاتي فرغ ايدي فرغا اني حسني ولم يغوان se ulama y awash shabara di souda nagi wa Sligghi, usgaria, zla, zafell, l'ahmà, zàri, uo, xing Natalgu, mas dàmba, ràz, gul, wadenda, d'iet, xing Sligghi, zla, zafell, l'ahmà, zàri, uo, xing Natalgu, mas dàmba, ينى يسكرن حرز الحق نغاتي ابن حرز يا كليقي مدا سوكيمه ينى يسكرن كرز الحق نغاتي ابن حرز اتي فرغيدي فرغا انا ورايدي حس اني ولما يوس اسي ولما يوس اسلي ري ودراري الصغيه يسوي ولدي وريس اني يا سمشيذ الاسل السليغي و ذراري و الصلاحيس والذي و الراويس إنا يا سمشي ذا الأسلاحي وتنادينا فالحاقس ايقين بلا ما نغش ايقين بلا ما نغش كل ويس نذين فايسه ايقين بلا ما أث فرريدي فرغًا أن وريدي حسني وما يسي و ما يس ش ظدي صظ يومي برّيب النور سوَّ سنور سوس أث فردي حسني و